وعلى آله وصحبه ومتدى مردان وأشهد أن لا إله إذن الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم فسيماً كثيراً أما بعد فقد تقدم الحديث عن أهمية المسائل للسلام التي ذكرها المؤذف رحمه الله تعالى أنه لا قوام لدين العقل إلا بها وهي إفراج الله عز وجل بالعبادة وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق عقيدة الولاء والبراء الحب في الله والمغض في الله وإذا تأملت الشياطين ويرجا في أعوان الشياطين في كل زمان ومكان تجد أنهم يذنبنون حول هذه الثلاثة وما أثر ذلك في هذا الزمان الآن فالحرب آضحة معلنة صريحة على التوفيق وعلى عقيدة الولاء والبراء وعلى تطبيق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام المتمثل في طاعته بما أمر واجتناب ما عنه نهى والزجر وأن لا يطاع الله إلا بما شرع أي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أوحبه الله جل وعلا إليه وبعد ذلك لا حرج عند من تصلي وتصوم وتزكي وتحج ولا حرج عنده من تطبق ولا أبراء يناسب الواقع أو نطبق تشريعات تناسب الواقع أما قيام حقيقي بعقيدة ولاي والبراء أما تطبيق الشريعة على ما يحبه الله تعالى ويرضاه هذا بعيد غير موجود فليس بخاف على أحد أن الأرض قراب 200 عام لم يطبق فيها شرع الله عز وجل كما أرسل الله جل وعلا بيها رسوله صلى الله عليه وسلم نعم تجد تطبيقات جزئية هنا أو هنا وكفر بالباقي نسأل الله العافية والسلام ولهذا تظهر أهمية هذه المسائل السلام التي ذكرها المؤلث رحيمه الله تعالى والمؤلث عن إخوان عاش فترة زمنية حقيقة مقاربة لأحوالنا اليوم فقد عاش في زمن منتشرت فيه إعبادة غير الله جل وآله سواء بشرك الضاعة أو شرك العبادة وشرك المحبة فكان هناك من اتخذ من الله أندادة وحبونهم كحب الله وهناك أقوام يطيعون تشريعاتها الجاهلية ويعملون بها وآخرون يقننونها ويدسرونها وينشرونها ويدافعون عنها كما أن هنا أتمن يستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويعتقد في المخلوق ما لا يحل اعتقاده إلا بالخالق تبارك وتعالى ولهذا المؤثر يكتب حقيقة هذه الرسائل من واقع يعيشه هو بقالب تماما لواقعه ولهذا تجدون أن أثر هذه الرسائل في المجتمعات التي تعي ما يقال تكون طويلة جيدة ومؤثرة لأنها تحكي وقت عن القول تحكي الحياة التي نعيش تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن مسألة القولة المتمثل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة عامة الكاملة لطاعة الجزئية بالتشهي والأهواء وما يوافق الواقع والعزاة والتقاريد إلى غير ذلك طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته لما لكم مقرم ولا نبي مرسل أي كل في هذا الباب سواء لا فرق بين أن يكون المعدود من دون الله تعالى حجرا أو بشرا ملكا أو صنا رسولا أو شيطان لا فرق يا إخوان في هذا الباب لأن المقصود هنا ليس النظر إلى من يعبد المقصود هنا النظر إلى الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى لأن الذين ينظرون إلى طبيعة المعبودين ولا يتفيدون إلى أن الأصل إقامة حق الله رب العالمين يقعون في ورطة عظيم يقولون كيف تسوون بين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة المشركين لهوب الولاة والعزة هل أبو الله, الله سمت لهوب الولاة والعزة؟ ومن هنا تقع الورطة الإسلام لا ينظر هذه النظرة أصلا الإسلام ينظر إلى إقامة حق الله عز وجل وعندما تريد تقيم حق الله جفارك وتعالى يكون عندك ما هو المطروح إذن خالق عظيم لا يعبد سواه ومخلوق أيا كان ذلك المخلوق لا يحق أن نعبده من دون الله أو مع الله أو أن نصف شيء من العبادة هذا كل من الشرش بالله عزا وعندما قلت لهم لا تصل شيئا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى الولي بلان تعاملت عدة والمسألة لأنه لا يطمن من الشرك إلا أن يكون هناك حجر منحوظ على شكل صنم لبلان أو علان أو على شكل شجرة أو على شكل حجر أو على شكل طائر أو على شكل ملت أو على شكل كذا وكذا هذا الذي يثمه من من الشرك لله عز ثم هو لا يقبل أبداً بحاجة الأحوال أن يسوي بين هذه الشجرة وذلك الحجر والولي الصالح هنا فيبهتك مباشرة بالقولة أندلات حب الأنبياء والموزلين أنت لا تحب الأولياء أو الصالحين فإذا قلت لو ما علامة ذلك قل ذلك أنك لا تقبل أن نقول أن الولي يعلم الغير وتسوي بين ولينا وبين اللات والعجوة إذا أنت لا تحبه كيف تسويه بحجر كيف تسويه بالشجر ثم كيف تجعله كأحالي البشر لابد أن تطبي عليه شيئاً من صفات الخالق تعالى ليتميز ليتميز الولي ليتميز النبي ليتميز الملك ما يمكن أن يكون هذا وهذا سواء ما عندهم مميزات إلهية فيوريانا تسمع ما يقول لك العلم اللدني والنور الإلهي يريد أن يقول لك أن فلان فيه من الله وأنت ليست فيك من الله شيء هذا فيه من علم الله اللدن. وذاك فيه من نور الله الذي هو صفة من صفاته جل الله يقول ليس نور المخلوق يخصون النور الذاتي للساء جل وعلا فلا بد علينا أن نسعى في الناس بياني أن هذا الباب يكون نظر فيه من ناحية أننا نريد أن نفرد الله جل وعلا بحقه ولن يتحقق إفراج الله عز وجل بحقه إلا بأن لا ننسب شيئا من أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا إلى خلقه وأن لا نصرف شيئا من عباداتنا إلى غيره أي كان ذلك الغير؟ ثم إذا أردنا أن نفاضل بين البشر أو نكون, ب... نكون, ب... نكون أوسع نقول بكلمة عم بين المخلوقين هنا نفاضل نقول الأنبياء والرسل لا ينسويهم أحد من البشر هل نفاضل بين مخلوقين ومخلوقين والأولى مقارنة بين ماذا خالق ومخلوق هل هناك مقارنة أصلا حسنا هناك مقارنة فنجعل المقام مقامين المقام الأول مفاضلة أو مقارنة بين الخالق والمخلوق فنقوم لله جل وعلا بحقه وننظر في وضع المخلوق ونعطيه حقا نؤتي كل ذي فضل فضل بعد ذلك النظرة الثانية المفاضلة بين المخلوقين هذا أعلى منزلة العند الله وهذا أقل وذاك أزنى لحسب التقوى لحسب المنزلة التي بلغ لإنسان بنصوص الكتاب والسنة أي بشهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والآراء واختيار الأكثر من الناس ولا بالتوارف ولا بغير ذلك أبدا إذن لا نلتفع إلى فهذا مسأل رسول القارم بين الخالق والمخلوق يا ايها الناس ولا تجعلون عثمان الخطاب بالقران لا يبقى لا يفرق بين مخلوق واخر اذا ما يكون الحديث عن ماذا عن التوحيد عندما يكون حديث عن المقارنه بين الخالق والمخلوق تجد ان النداء بماذا بصيغه العموم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يشعر يدهبكم ويحكي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزي إن الذين تدعون من دون الله لاحظ عم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادق قل الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخابون عذابه وإن عذاب ربك كان محلورا والقرآن مليه بمثل هذا يا إخوان فتجد أن الخطاب إذا كان في المقارنة بين حق الخالق والمخلوق تأتي الخطابات في صيغة العموم لا فرق في ذلك بين ملك المقرب ولا نبي ولا ولي صارق ولا عالم ولا داعي ولا, ولا مطلقة لا يحق لنا أن نصرف لمخلوق ولو شيء أن من العبادة ولو شيء أن من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله جل وعلا مهنى على كعب هذا المخلوق إذا لو قلت قائل صرف سجة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كفر بالله تعالى كصرفها إذا سجدت لعمول هذه معلومه صحيحه ام لا يا امان صحيح لا يشكف عليك الاخر يقول كيف يعني تقارن بين مخمض الله تبارك وسلم والعمود تقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم والشجر تقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخي النظره الان ليست للمخلوقين النظر النظره الى حق الخالق العظيم سبحانه وتعالى عندما تكون نظرتك الى حق الخالق العظيم تست وقع في الأمم الماضية هو الذي يقع في الأمم اللاحقة أليس كذلك وهو الذي يقع في هذه الأمة كذلك كله كفر. كله شرك بالله عز وجل فاليهود ماذا قالوا عزيف ابن الله عزيف ولي صالح طيب النصارى ماذا قال المسيح ابن الله ضاهوا وقالوا الذين أشرفوا ماذا قال الذين أشرفوا ملائكة بنات الله كل هؤلاء سماهم ماذا الله جل وعلا سماهم مشركين كل هؤلاء كفر كل هؤلاء حطب جهنم معانا الذين عبدوا وصرفت لهم العبادات متباين مقاماتهم وليس كذلك فعزير ولي صالح عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من أول عز ومن الرسل الملائكة لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن في المساله الواحده في المساله باب واحد هذه باب واحد كلهم عبدوا من دون الله كلهم عبدوا من دون طيب اذا ذكرت حجرا او بشرا أو ملكا أو رسولا أو ولياً او كدا أو او كذا في هذا الباب ان واحد لا تبعيد ولا تفريق بعد ما اشار اليه من رحيم الله تعالى لا مالكم مقرب ولا نبي مرسل طبعا بأولى أن يكون من هم أزنى من هؤلاء مخاطبون أو معنيون كذلك أصالة لكان لا يجوز أن تصرف العبادة لا لملك مقر مهما كان قربه من الله ولا لنبي مرسل وإن كان هو محمد وإن كان يجوز أن هذا الباب باب محكم باب لا يقبل التبعيض والتجزي مطلقا قال مؤلف رحيمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله المساجد جمع مسجد وقيل في ذلك ثلاثة أقوال قول أول مواضع السجود والصلاة في كل مكان على قول صلى في حديث جابر الصحيحين وجعل في الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أردت أن تسجد وأن تصلي،, تصلي لمن؟ لله تسجد لمن؟ لله المعنى الثاني قيل مقصود بها بيوت الله المساجد المعروفة سيكون عليه الصلاة هنا للعهد الزهني المساجد المعروفة التي هي بيوت بباب ذنيا للعبادة وحذرت ووقفت وخصصت لذلك في المقام الأول تكون الأرث واللام للعموم وهنا للعهد الجنسي أو العهد الزهني جنس المخصوص هي بيوت الله تعالى فأنا استقل الله جل الله يا رب وليس الثالثة السجود أعضاء السجود فلا تسجد إلا لله عز وجل والمقصود بأعضائي السجد هنا أجزاء الصلاة هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل كما قال تعالى واركعوا مع الراكلي. ليس المقصود فقط أن تركع وتنصلي إنه تصلي مع المصلي وعليه فالانفناء تعظيما للمخلوق شيركم بالله عز وجل وكوعا كان أو سجودا أو حبوا على الأقدام كما يقع الآن إذا دخل على مجلس من يسمونهم بالأولياء دخل ويعلوه قشوع ورهبة وهيبة لا يجد شيئا من ذلك ولو قريب منه إذا دخل إلى الصلاة بين يده الله عز وجل رهبة وقشوع وفضوع عظيم إذا دخل على براط الوليد ثم هو يحضي لربما من عند الباب إلى أن يصل إلى تحت قدمي الوليد ليقبل يده ويحضي التراب تحت قدميه إما ذره على رأسها وآخذه أو جعل أو فعل السندين معنا قضوع وقضوع لا يعني الله سبحانه وتعالى جل الله هذا شرك بالله جل وآله هذا كفر أكبر من سؤال الله العافية والسلام وأن المساجد لله فلا, أي فلا تصرفوها لقيل الله عز وجل فلا تدعو مع الله أحدا هذه عبودية فلا يجب الصرف لقيل منصرف لقيل الله فقد جفر بالله عز وجل كما سأتماعنا إن شاء الله تعالى في التمثيل في العبادات وقد أخبرنا الإقوان لأن هناك انفناءات كذلك في ميدان التدريب تقع في ألعاب الكرفي والكنفو والتايكوندو أمثال هذه الألعاب القتالية والدفاعية إذا أراد أن يقوم لحركة أو فعل حركة انحنى للمدرن وفي ملاعب كرة القدم إذا سجل هدفا جرى وانحنى أمام المدرن هذه من عدة الجاهلية رسول الله العافية والسلام فننتبه إعقان هذه المسائل الانخناع التعظيم والخشور والقضوع هذه تكون لمن لله رب العالمين وحده لا شريك له بل حتى القيام إذا كان قيام تعظيم وقضوع فهو من الشرك بالله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين وقوموا لله قانتين القيام لله جل وحبا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه فقاموا تغير وجهه حتى يحمر قل تقوموا لي ينهاهم عليه الصلاة من أولى من المخلوق أن نقوم له إذا دخل عليه من رسول الله صلى من هناك كان يغضب عليه الصلاة والسلام وإنما كان يأمرهم أن يقوموا إذا جاء وقت الصلاة إذا رأيتموني فقوم إذا دخل دخول بالمسجد يجد نجلس أو يصلى وجعتين أو نعم ذلك لا يقوم أحد ينهائهم عليه الصلاة والسلام إذا قام بلاد على الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقومون لأي شيء للصلاة أي يقومون لمن؟ لله سيقومون لله جل وعلا ليصلوا بينهين سبحانه وتعالى ولهذا في حجم عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام وحجم عاوي كذلك من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار, مقعده من النار. المؤمن لا ينسبه فإلا التواضع والخضوع لله عز وجل المؤمن بحقه الحقيقة لا يحب أن يضفى عليه شيء لا يستشده ولا يقضر إذا تعامل معه الناس على هذا الأساس ما فيه الشهاد وهناك فرق بين اختيار القيام وبين حب القيام بمعنى دخل داخل فقمت له فسلمت عليك هذا لا حرج يفيد الحرج أي أن يحب هذا الداخل ذلك وأن يعتقد أن هذا حق من حقوقه إن لم يحق له غضب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد قال قوموا إلى سيدكم نكاية في اليهود وإذلالا له وإكراما للصاحبين سعد رضي الله عنه فالشاهد علينا أن وقن أنفسنا لهذا سلم عليك الإنسان وهو جادس لا حرج رار النفسي هو, هو أن يقدرك ويقوم يسلم عليك لا حرج لكن أنت الأمر عندك سيان الأمر عندك سيان وقضية التعظيم قضية قلبية يا إخوان فلسان يراجح نفسه ينظر في قلبه ما هو الموجود هل يحب أن يعظم يفخم وتربع مجزلته وهو إلى غير ذلك أم أنه يرى نفسه أنه أقل من ذلك وأن ما يفعله الناس به هو من قبيل إحسان منهم كما كان الصحابة رضي الله عنه يفعلون هذا بالمسعود كان إذا قام, قام إذا قام من الجزء قاموا معه وإذا مشى مشوا في أثر وكان يقول عن نفسه لو تعلمون ما أعلم من نفسي ما وطئ عقباي منكم أحد يعني ما مشى ورأي أحد وهذا هو ابن كعب يعلم فلما يقام قام الناس وراءه فراء عمر ذلك طاردًا يعلوه بالدرة فقال حسبك ما شأنه قال أما علمت أن هذا فتر التابع والمدهوع لاحظ في رواية عنه أن هذا فتنة للمجبور مذنة للتابع يعني ينبهون على معاني دقيقة جداً أعمال قلبية سنفطاً لها يا إخوان من أحسن إليك هذا من إحساني ولا تتبعون هذا حقاً أن هذا حق لك لا بد أن يقوم الناس به إن فعلوا فهذا من إحسانهم ومن فضلهم الفضل إليهم والإحسان منهم وإن لم يفعلوا فهن تريش عندك عندهم حق أصلاً أن تقاربهم بمثل كذا أو كذا أو كذا والآن لديك أقوام يوقفون أناساً على أقدام الساعات الطوال كحرس من حدادة لو جاءت دبابة لا أقل على أنبه لو أراد أن تدخل في عينه لا يهشها لا يتحقق كأنه صنعنا يقول هذا من تعظيم العلم ومن تعظيم كذا ومن تعظيم كذا بل إذا عزت ما يسمونه باستلام الملكي والجمهوري يقف الناس كأنما على رؤوسهم الطيب يعوذ بالله هذه كل أعداد جاهلية لا على أسلاك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع العلم وقفوا كأنهم سواري لا يتحركون بالكاد ترى الصدر يتحرك يتنفس تعظيم وتفخيم لماذا؟ لتبع الكماش لعمول أليهاج بهذا خلقنا أبهذا أمرنا أمرنا أن نعظم الله جل وعلا أمرنا أن نقوم لله سبحانه وتعالى فنعظم ما أعظمه الله لا نعظم أشياء نحن سميناها من عيننا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباء عندهم الذين سميتموها وابائكم سموها اما من عندكم ان تسموها اول اسموا عن ابائكم اما ليس هذه هذه العشائر تعظيم في دين لا يعز وجه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقام له بل ذات مره صلى وهو جالس فصلى خلفه القيام فاشار اليهم ان اجلس يعني بعض دلوقتي غير الصائقان كيف من تفعلوا بك ما تفعلوا والرمبي عبما هذا في مع أنه يعلم أنه لا يقام لمن لله لكن ما أحب أن يكونهم قيام وهو جالس كأنهم على رأسه يقفون هذه كل من العوايب الجاهلية فلنتبه لمثل هذه المعاني حقوة وأن المتاجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إذا دخل معظم يقول يقول من له التحية ما يتحرم إذا دخل المدرس قم للمعلم وفه التعليم وهذا قم للمعلم وفه التسجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا لا حوله طيب الرسول صلى الله عليه كاد أو لم هذا قيام يقومون إذا ما قمت تضغم تجلل قيام دخل المدرس كيف قيام لو في يدك أي شيء تترك تنفر وتقوم المعلم تشريعات جاهلية وتعظيم المخلوق بسم الله العزية والسلام فلا تدعو مع الله أحدا أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم تقدم معنا مرارة النكرة أيضا جاء في سياق النهي أو النهي أو الشر أفادت العموم أي إنسان ذلك الأحد الثالثة أن من أطاع الرسول لمن حقق هذا الطاعة ووحد الله أفرده بالعبادة والمعنى أنه من قام بالأولى والثانية لمسألة الأولى والثانية فليعلم أن هذا ليس بكافر وأن هذا الأمر إذا قمت به أي الأولى والثانية لا يكن تحقيق جيل الإسلام الذي يريده الله تعالى من عباده حتى تضيف إلى ذلك ما عقيدا عقيدة الولاء والبراء تحب الله وتضغط في الله تحب من يحب الله ومن يحبه الله وتضغط من يضغط الله ومن الله كما في حلقة الصحيحين لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي ومن الناس الأجمعين وهذا حيث نفسي الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الكيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما شواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إلا أن, أن قذه الله منه كما يكره أن يغذف بنا كل هذه الثلاث عائدة على يد الله عز وجل المرأة. ولا وبراء يلعوث الأسفار وشب فمن يكف بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك أي من لم يفعل هذا فليس المستمسك فقد استمسك بالعروة قال انت صام الله وطاه سميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروث يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار يوم بيها خادر يقول أن من أطاع الرسولة ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله أي هذه ما يمكن أن تقول رسول الله وأنا أفرد الله بالعبادة ولكني أحب المشرح من دون الله ولكني أحب الطاغوت ولكني أحب الولي فلا أن يحب من دون الله هذا لا يستبث ما يمكن أبدا فالمؤلف يريد يبين أن الإيمان لا يجتمع أمد مع محادث الله ورسوله لا يجتمعان ضداني لا يجتمعان أبدا يقول ولو كان أقرب قريب أيضا هذا الباب كما تقدم كان المتقدم قبل قريب إذا كان الحديث عن حق الله مقامل بحق المخلوق فالمخلوقون كلهم باب واحد سواه لأن مقصود إقامة حق الله عزه كذلك الآن هنا عندما بدلنا نقيم الولاء والبراء في الله لا ننظر إلى علاقاتنا في البشر فاضح فالولاء والبراء يكونوا في الله عزهز فلا نفرق بين هذا بين القريب والبعين باب واحد هذا إذا أردنا أن نفرق بين المخلوقين هذه نظرة أخرى الكلام الآن عن القيام لله جل وعلم الولاء والبق وليبع في حديث ابن البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بلي فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله ورسوله وصالحه ألم ليس لي بأولياء الولاية ليست بالأحساب والأنساب ولا بالوجهات ولا بالعراق ولا بالأموال ولا بالمنزلة السياسية ونقذالي الولاء والبراء في الله ما أمر الله تعالى بحبه أحببناه ومن يحب الله أحببناه ومن يحادث الله رسوله عادلناه وأبغضناه فالمسألة لست بشتشافر يا إخوان والأبن والله ولو كان أقرب قريب ولو كان أبن ولو كانت أم ولو كان مكان ولو كان أقرب قريب لفرحل الله تعالى والذلل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر لا هنا ناهية أم من يقول ناهية الفرق. قبر لا النافيه ياتي الفعل بعدها ايش مربوغ. مربوغ. جيد في بعدها في النافي ياتي بعدها مرفوع وفي النهي ياتي بعدها مجزوم هنا قال لا تجد ايما ابلغ النافيه من الناهيه النافيه ابلغ لان تبهم تستشتم تستنوي وتزيد عليه لا تجد قوما أي مهما بحثت وبتشت وأجهدت نفسك فلن تجد هذا الصيف من القوم من الذي يخبرني الآن يا إخوان الله القائد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيل الخلق خلقه ووضيه أعلم ولا ينبئك مثله قبيل وكان الآن يتقول لك قد أرحناك من عناء تعب والبحث والتنقيب والتفتيش فقد أعلمك العليم الحكيم الخبير بحقيقة لا يمكن أن توقف بحال من الأحوال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أي هذا نعصهم وهذه صفتهم وهذا الذي قام بقلوبهم وأعمالهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أي فيهم الإيمان بالله واليوم الآخر يوادونه أي ومع ذلك يوادون من حاد الله ورسوله لا يجتمعان أبدا مزدان لا يجتمعان كالخطي المتوازين لا يجتمعان أبدا كالنون والضب النون ما هو الحوت والضب الضب الذي هو آه ليس هو الوزر يا إخوان ليس هو الوزر الضب غير الوزر وإن كان الكل يفر من الماء الكل يفر من الماء لكن الضب المقصود به هناك ما أيضا جاء في حديثي أبي سعيد الصحيحين لو دخلتنا الضب لو هل إذا فتُبكَن وهي من الزواحق تعيشوا بالبرية لا تطيقوا الماء أسمع أن تكون بالورد هنا وليس كانت ليس فيها الورد الورد يعيش في الماء أحيانا فالضب غير الورد من هذه فالضب يموت من الماء والحوت يموت من من الماء فهم أبو لا يتتمعان قال يوادون من حاسة الله ورسوله من حاسة الله ورسوله قيل من حذّ أي من تحذّ هذا المعاني من التحجّ قال التحجّ يكون بالإحترام ويكون بالتنقص يكون بالمناظرات والمقابلات وقيل من حذّ من الحجّ الفاصل الحجّ أي جعلتهم في حج في مقابلة حج الله ورسوله وقيل من حاجة من الحديث أي أمعن في بغض الله ورسوله وشرعه حتى قاتل دون ذلك بالحديث فإما الاعتزام وإما التحدي وإما المقاتل قل هذا داخل في قولي عز وجل من حدى الله ورسوله فالله تعالى يقول كيف يجد إيمان في قلب إنسان وفي نفس الوقت يوال من يتحدى الله ورسوله أو يوال من اعتزى دين الله ورسوله جعنفته في حج مقابلة الكتاب والسن أو يوال الذين يحاربون شواء الله عز وجل إما محاربة حسية أو محاربة معنوية لا هذا أبداً في حال الأحوال ولو كانوا آباءهم مثل من يا إخوان آباءهم مثل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه ليس كذلك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل كما فيه مسلم الحديد يانس أين أبي يا رسول الله قال في النهر فلما أجبر قال إن أبي وأباك في النهر فشهد على ذيه لماذا؟ بالنر أما رواية فمهما تمر بقبري مشرك تبشروا بالنر رواية ضعيفة المحفور مجابي صحيحي مسلم وكم ترك من الصحابة آباءهم وعارضوهم وخالبوهم وناجروا عن ديالهم لحق الله تبارك وتعالى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم طبعا نقص آباءهم يدخل فيه شخوان الأبوى الأم الأبوى الأم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي فلم يأذن لي واستاذنت وأنا زور قبرها فأذن لي ما راجع الله جل وعلا بحق الله عز وجل أمه ما تتعجي والله تعالى حرم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عموما أن يستغفروا للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ملي قربا من بعد ما تبينهم أنهم أصحابه الجحل فأوخذ من هذا الحديث جواز تخصيص قبر معين للزيارة وأوخذ منه أيضا زيارة قبر الأب وإن كان كافر وإن كان مش وتكون زيارة هنا بمعنى يا شيخان تذكر الدار الآخرة تذكر الدار الآخرة لا للدعاء إلى ولا الانترحهم عليه ولا الانتغبار له أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرهم هؤلاء هم انطرابات فالأقربون الإنسان ليس كذلك أب وإبن وإخوة وعشيرة هي قبيلة والله تعالى قال في الآية الغرى يا أيها الذين آمنوا تستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الغرى على الإيمان ومن يفعل من المقرب ظل السبيل والان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم وتراكموها وتجاركم تخشون الادى وتخافون رضونا احب اليكم من الله ورسوله ولياله الذبيث فتربصوا حتى ياتي الله بامر الله لا يهدي القوم الفاسقين ايات امر بتحقيق عقيده كل من كان حدوب لله يجب أن منه لا يجب أن تتخذه ولياً من دون الله جل وعلا في آية المائزة قال الله جل وعلا يا أيها الذين عاملوا لا تتفنوا لأهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فكما أن هناك ولا أبراء في أن كفر هناك ولا, ولا أبراء في الإيمان والمؤمنين أحق بهذا وأولى فإذا كان كافرة أقصر لكفر ويقرب هذا ويمعد هذا بناء على الكفر والضلال والذين كفروا بعض الأولياء بعض الذين لا تقعونهم كفيتهم بأرض كبير كذلك أهل الإيمان لهم ولاء وبراء ولاء في الله وبراء فيه تقريب وتبعيد بناء على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم شرع الله كبارك وتعالى أولئك أي الذين تقدموا صفتهم لمن لم يقدموا على حب الله ورسوله أحد وعقدوا ولاءهم وبراءهم بالله عز وجل قال كتب أي تنبت كتب أي تنبت كتب, كتب أي جعل ذلك في قلوبه كتب أي هم كذلك في لوح الله تعالى المحفوظ سفزهم الله عز وجل فهم كتاب الله جل وعلا كذلك مؤمنون صادقون متقون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي سفز في قلوبهم الإيمان بظاهر الآية أن هناك إيمان يكتب حقيقة في البلد لا حرج لذلك فإن الشيء الذي لا تراه لا يعني أنه غير موجود فليس بعيد كلنا كتابة حقيقية في قلوب هؤلاء يكتب الله تعالى في قلوب حقيقة الإيمان فسوى قلنا على ظاهر في كتاب الله جل وعلا أو وعلى ما قاله أهل التفريج أن معناها التثبيت كل ذلك موجود وكل ذلك موجود أولئك كتب في قلوبه متيمان وأيدهم بروح منه أي بنصر وفرج فهؤلاء أهل نصر الله وأهل التفريج من الله جل وعلا بروح منه أي بفرج من الله جل وعلا فهم مؤيدون ويدخلهم جنات من تجري من تحتها فأنهار صالحين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه. أولئك حزب الله على إن حزب الله هم الموسيقون لما تبرعوا من الأحباب والأصحاب برضاء لله عز وجل ولأنه براءك الله جل وعلا أخلف الله تعالى عليه وصبرا وثباتا وروحا وضرجا وتمسينا وأنسا بالله جل وعلا هذا في الدنيا وهو المعطر عنه في الصدر وطمهين القلب ثم في الدار الآخرة جنات ونهر في مقعد صدر عند مليك مقتدر هكذا يفعل ولاء البراطس أحيبي أما ولاء التبابين صار ولائهم في الدنيا فأولئهم عشة ضنك كما قال الله جل وعلا ونعرض عن ذكري فإن لهم عشة ضنك ونسو يوم القيامة أعمى قال رب لما حكرت لأعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نقف عند هذا والدرس القادم إن شاء الله تعالى نسمع القطعة الثانية مع كولا الثانية مع الأولى الله رحمن عليكم السلام يقول مسيحيا في هذا الزمان أولا يقول النصارى أهم كفار أم لا في هذا الزمان وبالأمس وبعد غز وكفار من شك في اليهود أو النصارى فهو كافر كيف نعرف ولي الله هناك كلمة جميلة لبن تيمي رحمه الله تعالى يقول من كان لله تقياً كان لله ولياً لأن الله تعالى قال في الكتاب العجيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا إذا حققت ذلك أنت من أولياء الله جل ولا عرفت الناس أو لم يعرفوا. هل يزوج من يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يزوج يسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله جل وعلا ولا خلاف بين السرف وكفر شاف النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتوب ويرجع عن ذلك فيزوج ما هو السجود لغير الله بالسلام في طره لا لا في هذا الزمان ما في فرق في الشرائع الماضيه كان هناك فرق باعتبار التحية لكن في هذه الشريعه لا الشريعة محمد صلى كل السجود لغير الله يكفر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدون تعار يا اخوان تعالى هذه ليس لها اصل السلام عليكم ورحمه الله. تعالى وبركاته تعالى هذه ليس لها اصل يا خون. وأول من سمعته ما أحددوها السودانيون يسعى المعارضة القلب وكذا التعامل مع الجديد الإخوان لا بد أن يكون في حظم الاستمتاع كما بيّن الله تعالى ذلك بكتابه العزيز فيقطع الاستنتاء بين الإنس والجن ثم حرك الإنسان بحسب قدر هذا الاستنتاء فالأصل عدم الاستعانة بالجن مطلقا عالم الجن غير عالم عالم الإنس لا يجلز استعانة بهذا مع هذا أو ذاك مع هذا فإن وقعت استعانة تكون بحسب هذا الاستمتاع وغالب الاستمتاع يكون بالشرك بالله عزه إما أن يأخذ عليه عزه المتاقى لا يصلي القلاة معينة أو أن يمجي المصحف القادرات أو أن يتكلم بأنصاب كبري أو أن يدعو الناس إلى أن يذبحوا بيك كذا بشكل كذا للجن بلان او نحو أو يتلقف باسم جن معين كل هذا الشرك بالله جل وعلا وهذا غالب الاستمتاع يقع على هذا المنوات أن يقع هناك حظ من الشركة والكبر بالله جل وعلا فلا شك أن هذا بالله تبارك وتعالى يسأل السجود والحب والشيوك كيف يكون شر نقول نعم تعظيم لغير الله جل وعلا تعظيم لغير الله عز وحني للأعضاء التي لا تقنى إلا لله عز وجل تعظيما وقموعا بل الذي يفعلن كما قلنا عند الشيوك أعظم ما يفعل في الصلاة انظره في الصلاة عند الشيخ كيف يكون عليه السلام عليكم I think that's